نحننا قّ عليك أحسن القصص بما أوحينا إيك هذا القرآن بما أوحينا إيك هذا القرآن وإِن كنتت من قبله من الغافلي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 إذ قالوا ليوسف يوسخ أَحَبُّ أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا علي يوسف وإن له لناصحون أرسلهم عن غد يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا أن تذهبوا به وأخاف أي يأكله الذئب وَاخَافُونَ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُم مِّنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا آردهم فادلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام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 وانه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من كبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَّنَهُ وَقَطَّعَنا أَيْدِيَهُم وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ تُنَنَّفِ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 بعد ما رأى والآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني اراني احمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبئتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب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 يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم وأبا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 وقال للذي ظن أنه انه ناج منه اذكرني عيد ربك فانساه الشيطان ذكر ربه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين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 يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا الضواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 فَلَمَّا جَاءهُ الرسولُ قَالَ رُجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ نِسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوَصُفَ عَنْ نَفْسِهِ قلنا حاشل لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 نَرَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّمَا كَلَّمَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينَ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إني حَفِيظٌ عَلِيمٌ وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولاجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون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 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بعوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليصف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إِيَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوَهُ مِنْ قَبْلُ فَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَن تُمْ شَرُّ مكانا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 قَالَ مَا عَادَ اللَّهُ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَا وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَن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 يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا ابانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وَالسَّالِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِهِمْ جَمِيعًا إِن هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عيناه مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرقا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْدَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْأَعْرُشِ وَقَرُو لَهُ سُجُدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِي الْعُرْيَا يَمِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّهَا